إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمنا 117. وأمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأمهاتكم التي أرض أنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائكم اللاتي في حجوركم وربائكم اللاتي في حجوركم من النساء. عليكم اللات دخلت بهن فإن لم تكونوا دخلت بهن فلا جناح عليكم فإن لم تكونوا دخلت بهن فلا جناح عليكم وحذائل أبناء 119. ورحمكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما